وَمَا كانَانَ لِمُؤْمِنٍ أَ يَقاتُ لَ مُؤْمِنًا إِللاا خَقَاء وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمنِن خَطَاء فَتَحريرُ رَرقََةٍ مُؤْمِنَةِ وَدِيَه وَدِيَةٌ مُسََّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إِللاا أَ يَ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 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَيْ يَقُتُ الْ المُؤْمِنًا مُتَن مِدَ فَجَزَ أُهُ جَهَنَّ مُخَالدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهَّ عَلَيْ وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَيهِ وَلعَنَهُ وَعدددَّ لَهُ عَذَابًا ععَظمَا